وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والستين من دروس العقيدة في الدرس السابق هناك مجموعة من الآيات الكريمة صنفت في خمس مجموعات هذه المجموعات الخمسة تتعلق بالقضاء والقدر وقد تم بفضل الله ورحمته توضيح معاني المجموعات الثلاثة الأولى وبقي علينا اليوم المجموعة الرابعة والخامسة من آيات القضاء والقدر الحقيقة أن آيات الهدى والضلال يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه الآيات من الآيات التي تحتاج إلى دقة في الفهم. فلو أن الإنسان فهمها فهما محدودا أو سريعا أو أخذها على ما يبدو له من معانيها. واعتقد أن الله سبحانه وتعالى هدى فلانا وأضل فلانا وانتهى الأمر وفلان لا حيلة له في هذا ولا ذاك هذا فهم خطير لذلك الآيات المتشابهات آيات ينبغي أن يسأل عنها أهل العلم وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الإنسان ليس له الحق أن يعتمد على فهمه وحده في فهم آيات القرآن الكريم قد يكون فهمه محدوداً ومعلوماته حول هذه الآية محدودة فآيات يهدي من يشاء ويضل من يشاء فهمها يحتاج إلى دقة بالغة ف لذا تتبع نصوص القرآن الكريم نلاحظ أنه قد ورد فيها استعمال الهداية والضلالة في أربعة معاني الهداية والضلالة وردت في أربعة معاني في القرآن الكريم فالمعنى الأول الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد والتعليم والضلالة بمعنى الجهل بالحقيقة والعمى عن طريقها هذا هو المعنى الأول فالهداية الدلالة والإرشاد والتعليم والضلالة هي الجهل بالحقيقة والعمى عن طريقها فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم إن هذا القرآن العظيم يدل المتقين على طريق سعادته ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في آية أخرى في سورة الضحى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَتْ أي وجدك غافلاً عن طريق هداية الناس فهدى فالمعنى الأول من معاني الهداية والضلالة أن الهداية هي الدلالة والإرشاد والتعليم والضلالة هي الجهل بالحقيقة والعمى عن طريقها. آية ثالثة في صورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله من تولاه الشيطان فأنه يضله أي يبقيه جاهلا يغطي عليه الحقائق ويهديه إلى عذاب السعير أي يسلكه في طريق العذاب عذاب السعير لازلنا في المعنى الأول من معاني الهداية والضلالة إنها الدلالة والإرشاد والتعليم والضلالة هي الجهل بالحقيقة والعمى عن طريقه المجموعة الثانية من معاني الهداية والضلال الهداية بمعنى وجود الشيء والعثور عليه والضلال بمعنى الضياع يؤكد هذا المعنى الثاني قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون معنى ضللنا في الأرض أي ضعنا في الأرض تفتتت أجزاؤنا أنخلق خلقا جديدا في آيات أخرى قال الله عز وجل يخاطب الكفار يوم القيامة أين شركائي الذين زعمتم قالوا ضلوا عنا يعني ضاعوا عنا فالهداية بالمعنى الثاني وجود الشيء والضلال الضياع عنه لذلك حينما يضل الله الإنسان بمعنى أنه يبعده عن شركائه يضله عن الشركاء لا يضله عن ذاته إنما يضله عن شركائه هذا هو المعنى الثاني فحيثما وجدت أن الله عز وجل أضل فلانا أي فلان اعتمد على غير الله وضع ثقته به يعني جعله إلها من دون الله عندئذ في ساعات الشدة يبحث عنه فلا يجده وهذا شيء يعني معروف عند المؤمنين لمجرد أن تضع ثقتك وتنسى الله عز وجل في مخلوق لمجرد أن تعتمد على شيء على علم أو على مال أو على جاه أو على قوة أو على جهة أو على شريك لمجرد أن تعتمد على جهة من دون الله وتضع كل ثقتك بها الله سبحانه وتعالى يضلك بمعنى يضلك عن هذا الشريك تبحث عنه في الوقت العصيب فلا تجده وهذا من رحمة الله عز وجل لو أنك وجدته في الوقت العصيب لعبدته من دون الله وكان هذا طريق الهلاك فالإنسان إذا اتكل على نفسه أو كله الله إياه. هناك من يعتمد على علمه، فيقع في في حماقة ما بعدها حماقة. هناك من يعتمد على قوته، فيفضحه الله عز وجل في أضعف خلقه. هناك من يعتمد على ماله، فتأتيه مصيبة لا علاقة لها بالمال إطلاقاً، لا تحلها الأموال الطائلة. هناك من يعتمد على مكانته. يتعامل مع إنسان لا يعرفه إطلاقا ولا يقيم له وزنا فكل من اعتمد على جهة غير الله عز وجل ووضع ثقته فيه أضله الله عنه هذا المعنى الثاني من معاني الضلالة المعنى الثالث تستعمل كلمة الهدى بمعنى أثبت الهداية وحكم بها وتستعمل كلمة أضل بمعنى أثبت الضلالة وحكم بها فلان هداه الله بمعنى أنه حكم عليه بالهداية أضلله الله حكم عليه بالضلال هذا هو المعنى الثالث من معاني الهداية والضلال مثلا يقول الله عز وجل فمالك في المنافقين في المنافقين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله بعض المؤمنين حكم على بعض المنافقين بالإيمان والله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالضلال. أنتم فأتريدون أن تهدوا من أظل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هذه الآية تعني أن المؤمن ظن بهذا المنافق ظنا حسنا فحكم عليه بالإيمان والله سبحانه وتعالى لأعماله وبعده وعداوته حكم عليه بالضلالة آية أخرى تؤكد المعنى الثالث من معاني الهداية والضلالة بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين يعني هذا الذي ضلت نفسه عن الله عز وجل فحكم الله عليه بالضلالة أنت إذا رأيت إنساناً دائماً ضائعاً تقول هذا ضال بمعنى أنك حكمت عليه بالضلال هناك نقطة مهمة جداً في في أمور العقيدة هو أن الفعل بيد الله فإذا عُذِّي الفعل إلى الله عز وجل بمعنى أنه سمح بحدوثه الله سبحانه وتعالى منذ خلقنا يعني أخذ على نفسه عهداً أن يعطينا سؤلنا، فكل إنسان أعطاه الله مشيئة حرة. هذه المشيئة الحرة تحتاج إلى قدرة كي تتحقق. القدرة هي قدرة الله عز وجل. فإذا أراد الإنسان بمشيئته الحرة أن يكون ضاللا فلا بد بحقب الأمانة التي أوكلنا الله إياها، والتي هي التكليف. بد من أن يمد الإنسان بقدرة يحقق بها اختياره هذا هو المعنى الذي يستفاد من كلمة أضله الله يعني اختار الضلال بمشيئته الحرة والله سبحانه وتعالى بحكم أن الإنسان في الدنيا مخير وأنه مكلف وأنه مختار عندئذ أمده الله بالقدرة المادية التي يحقق بها اختياره الحر فإذا عزيت الهداية والبلالة إلى الله عز وجل فمن باب أن كل شيء لا يحدث إلا بأمر الله ولا يحدث إلا بإرادته وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن نكون أحراراً في مشيئتنا فإذا شاء أحدنا الهداية هداه الله بمعنى أنه وفقه على الوصول إليها وإذا شاء أحدنا الضلال سمح الله أضله الله بمعنى يسر له أو أمده بالقدرة اللازمة لتحقيق مشيئته الحرة هذا هو المعنى الثالث من معاني الهداية والضلال. وما كان الله ليضل قوما بعد إذهداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إذا الهداية والإضلال بالمعنى الثالث أن الإنسان أعطي حرية الاختيار فإذا اختار الهداية وفقه الله إليه وإذا اختار الضلال وأصر عليها بحكم أنه قد حمل الأمانة وأن نفسه أمانة بين يديه وأن الله سبحانه وتعالى كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا إذا لا بد من أن يمده بالقدرة اللازمة على تحقيق إرادته الحرة في أن يكون ضالا إذا إذا أضل الله العبد بمعنى أن فعل الضلالة لا بد من إرادة الله عز وجل فإذا عزي الفعل إلى الله عز وجل فبمعنى أنه سمح بحدوثه هذا معنى دقيق جدا إذا عزي الفعل إلى الله عز وجل فبمعنى أنه سمح بحدوثه بأن الله عز وجل لا يقع في الكون شيء إلا إذا أراد ذلك وإذا أراد شيئا لا بد من أن يقع كل شيء وقع لا بد من أن يكون الله قد أراده وإذا أراد الله شيئا لا بد من أن يقع هناك ترابط دقيق بين إرادة الله في حدوث شيء وبين حدوثه لذلك المؤمن يؤمن أن كل شيء وقع أراده الله وكل شيء لم يقع لن يريده الله وأن كل ما أراده الله لابد من أن يقع وأن إرادة الله متعلقة بحكمته ومتعلقة بعلمه ومتعلقة برحمته ومتعلقة بعدالته فهذا الشيء الذي وقع لابد من أن يكون حكيما ومعنى أنه حكيم أي أن هناك خيارات عديدة الذي وقع هو أفضل هذه الخيارات الذي وقع هو أحكم هذه الخيارات كل شيء وقع تعلقت به إرادة الله التي تعلقت بحكمته وتعلقت برحمته وتعلقت بعلمه وتعلقت بعدالته بعضهم قال توجيهاً آخر لهذه الآيات هو أن الله عز وجل إذا عزى الهدى والضلال إليه فهذا هو الهدى الجزائي والضلال الجزائي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم اختاروا الضلال فجازاهم الله أن يكونوا بحالة الضلال اختاروا الهداية فأكرمهم الله عز وجل بأن جعلهم مهتدين إذن هذه الآيات التي مفادها أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء تؤكد أنك حر في مشيئتك وأن الله عز وجل هو الذي يحقق هذه المشيئة إن كانت خيرا وإن كانت شرا فإذا عذي الفعل إلى الله مباشرة فلأنه هو الفاعل ولأنه سمح بحدوث هذا الفعل وإذا عذي الفعل إلى الإنسان فلأنه هو الذي اختار يعني بشكل مبسط غير معقد لكم أن تقولوا إن مدير المدرسة هو الذي رسب الطالب الكسول ولكم أن تقولوا لقد رسب هذا الطالب فإذا عزوت فعل الرسوب إلى الطالب فلانه هو السبب ولأن إهماله وكسله وتوانيه عن الاجتهاد هو الذي جعله يرسم وإذا عزوت فعل الرسوب إلى الإدارة فلأنها هي التي نفذت وأقرت ووافقت وفق مبادئ العدالة والرحمة إذا يمكن أن تعزوا الفعل إلى الله عز وجل بمعنى أنه سمح بحدوثه وأن, وأن كل فعل لا يقع إلا إذا أراده الله وإذا عزوت الفعل إلى الإنسان فبمعنى أن هذا من كسبه وهو المسؤول عن ذلك هذا ملخص الملخص يعني إذا قلت إن الله قد هدى فلان فلأنه اختار الهدى وإن الله قد أضل فلان فلأنه اختار الضلال وأنه من سار على الدرب وصل وأن الأمور لها مقدمات ولها نتائج فمن سلك في المقدمات وصل إلى النتائج هذا شيء بسيط جداً فآيات الهدى والضلال يجب أن تفهم على حقيقتها أما أن تلتقي بإنسان وتقول له أخي لماذا لا تصلي يقول لك يا الله ما هداني فشو الدليل يهدي من يشاء ويظل من يشاء هذا هو الفهم الخطير الساذج المحدود الذي ما أراده الله عز وجل لذلك الإنسان عليه أن يتعلم المعاني الدقيقة التي جاءت في كتاب الله شيء مهم جدا يعني ما أكثر الآيات في كتاب الله المتعلقة بالهدى والضلال فالإنسان دائما إذا فعل المعاصي والموبقات وانحرف في سلوكه وأخذ ما ليس له واعتدى على أموال الناس وعلى أعراضهن يميل دائما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 قل هل عندكم من علم أين الدليل فتخرجوه لنا فأذكركم مرة ثانية بقول الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه إذ يقول من أنكر القضاء والقدر فقد كفر ومن حمل ذنبه على الله فقد فجر إن الله تعالى لا يطاع استكراها ولا يعصى بغلبة فإن العباد أطاعوه لم يحل بينهم وبين طاعتهم وإن عصوه فليس هو الذي أجبرهم على المعصية إنهم أطاعوه لو أجبرهم على الطاعة سقط الثواب ولو أجبرهم على المعصية سقط العقاب ولو تركهم هملا لكان هذا عجزا في القدرة إنهم إذا أطاعوه فله المنة والفضل وإنهم عصوه فعليهم الحجة الدامغة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في موضوع الاختيار والتسير الإنسان مخير أرادت مشيئة الله أن تكون ذا مشيئة أيها الإنسان فالذي تفعله تحاسب عليه لأنك مخير في فعله أو عدم فعله شيء آخر متعلق بمعنى الضلاله والهداية أو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 والله لا يحب كل مقتال ففور هذه الآية دقيقة جدا لأن بعض الناس يفهمونها فهما مغلوطا فالله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة المصيبة هنا نكرة ومعنى التنكير هو الشمول يعني كل أنواع المصائب على وجه الأرض من دون استثناء مصيبة في المال مصيبة في الأموال مصيبة في الصحة مصيبة في الأولاد مصيبة مادية مصيبة معنوية مصيبة طفيفة مصيبة كبيرة مصيبة فردية مصيبة جماعية ما أصاب من مصيبة في الأرض الزلزال مصيبة والفيضان مصيبة والقحط مصيبة والمرض مصيبة والشقاق الزوجي مصيبة والولد العاق مصيبة وفقد المال مصيبة والمرض الخطير مصيبة والمرض الطفيف مصيبة والهم والحزن مصيبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم آثة زراعية قضى على المحصول كله. سقيع جاء لدقائق معدودة فقضى على موسم الفاكهة في هذه المنطقة كلها. هذه مصيبة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فهذه المصيبة مصيبة بمعنى أنها تصيب الهدف. أصاب يصيب إصابة ومصيبة. فحينما سميت مصيبة لأنها تصيب مكان الداء فالمتكبر قد تأتيه مصيبة تذل كبرياء والمبذر قد تأتيه مصيبة تفقره ليعرف قيمة المال والذي يعتدي على أعراض الناس قد تأتيه مصيبة فيها أدوان على عرضه فمعنى مصيبة أن أنها محكمة، وأنها مسددة، وأنها صائبة، وأنها من يد خبيرة، من يد خبيرة علمة حكيمة بصيرة عادلة. أي معنى مصيبة؟ الإنسان أحياناً يغفل عن معنى الكلمة. يا أخي مصائب، يا أخي مصائب كثيرة. كلها كلها أصابت الهدا كم من إنسان لولا هذه المصيبة لما توجه إلى القبلة لولا هذه المصيبة لما كف عن أعماله السيئة لولا هذه المصيبة لما نجا من عذاب النار ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هنا دقة المعنى يعني كل إنسان له عند الله صفيحة أعمال كما لو أن الطبيب مر على المرضى في المستشفى فكان على كل سرير لوحة فيها أحدث الفحوص بغطه حرارته نسبة الشحوم في الدم نسبة بعض المواد في الدم يلقي الطبيب على هذه الورقة أو على هذا الكتاب أو على هذه الإضبارة نظرة ويقرر العلاج المناسب فكل مصيبة وقعت في الأرض مبنية على حالة راهنة تلبست بها النفس فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني قبل أن تقع هناك حكيم قررها وهناك عليم قررها وهناك خبير سمح بها وهناك إله عادل أراد أن ينزلها ما في شيء يأتي اعتباطي شيء ارتجالي غلط ما في عند الله عز وجل بالخطأ ما في عند الله عز وجل شضية طائشة كل الشضايا عند الله مصيدة وليس الطائشة حادث مثلاً كان في في ساعة غفلة الغفلة مقصودة فربنا عز وجل يقول وما أصاب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أن نبرأ هذه المصيبة قبل أن تقع المصيبة هناك تعلقت إرادة الله عز وجل التي تعلقت بحكمته ورحمته وعدالته وعلمه وخبرته أن تقع هذه المخيلة إن ذلك على الله يسير طبعا يسير هو خالق الأكوان لكن بعض العلماء قالوا معنى يسير هنا أي على رحمته يعني هل يرضي الأب الشفوق الشفيق أن يسيل الدم من جسم ابنه؟ نعم يرضيه ذلك إذا كان هناك التهاب بالزائد الدولية والآلام لا تحتمل ولهذه ولهذا الالتهاب مضاعفات والأب طبيب جراح بيده يشق البطن ويفتحه وتسيل الدماء لأن الأب رحيم عليم طبيب وأب إذا المصيبة هنا بمعنى أنها أصابت الهدف وأنه يسير على الله عز وجل أن ينزل بعباده مصيبة تمحق أموالهم من أجل أن يهتدوا إليه لأنه أعد لهم في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه نقطة مهمة جدا يعني نحن لماذا نسمي هذه مصيبة أو شرا ولكن إذا علمت علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد خلقك لحياة أبدية وأن في هذه الحياة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأنه لو تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون عندئذ هانت عليك مصائب الدنيا سيدنا علي كرم الله وجهه يقول يا بني لسيدنا الحسن ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية كل بلاء دون النار عافية يعني الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء فليس الغني مكرما عند الله لأنه غني إذا أنفق ماله في طاعته عندئذ هو مكرم وليس الفقير مهانا عند الله لأنه فقير إن حظ المال، وحظ العلم وحظ الجاه، وحظ الصحة وحظ الجمال موزعة توزيعا في حكمة وعدالة بحيث يبتلى كل إنسان بهذا الحظ لكن هذه الحظوظ سوف توزع على البشر توزيعا جزائيا يوم القيامة وإلى الأبد بقي علينا إن شاء الله تعالى درس أخير من دروس العقيدة حول ما تجري به المقادير الربانية مما ظاهره شر وهو في حقيقة أمره خير وبقي علينا مسؤولية الإنسان عن أعماله الإرادية والتوكل والاعتماد على الله وأثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة المؤمن هذه موضوعات كلها متممات وهذا الدرس الذي سوف نأخذه إن شاء الله تعالى هو الدرس الأخير من دروس العقيدة وبعدها ننتقل إلى موضوعات أخرى والحمد لله رب العالمين